بسم الله ا ل ح م د لله و ا ل ص ل ا ة و السلام عليكم ورحمه ع ل ى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ورحمه م الله م وبركاته ل ومن خرج على ايامه ن أئمة ل س من ائمه ل ل س المسلمين فقد كان للناس اجتمعوا عليهم واقروا لهم امتلاكا س ازواج كان بالرضا او بالغلط فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وقالت الاثار عن رسوله لا ترضي الله و لا يحل خلال السلطان ولا الخروج عليه ل أ ح د من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتلع على غير الجنه والطريق ت ب ا ر ل و ت ش ا ل ى تقراه جيده فتصلوا انت لديهم تقرا علينا ب ع ل ه م اقرأ م ر ة أ خ ر ى ا ل أ ص ل الذي قبله ما عرفه ومن, ومن خرج على امام من ا ئ م ة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه و أ ق ر و ا له ب ا ل خ ل ا ف ة ب أ ي وجه كان ب ا ل ص ب ا أ و ب ا ل غ ل ب ة أ و بالغلبه 「それは私の言葉を言うことです。 هكذا الامام أ ح م د رحمه الله عليه يمكن بدع الخروج ب ه ذ ي ا ل ش د ة في انكاره و أ ي ض ا يبين ان هذا الخارج حتى إ ا ن ا ر على حاكم قد نال هذي ونال هذي أيضا هذا ل ل ا ة و ن ا ل ت خ ن ب ا ل غ ل ب ة و ب ح د د كيف ف إ ن ه أ ي ض ا كما قال الامام ا ح م فقد شق هذا القارئ يعقد ا ي ع ن ه هنا يخفى الخوارج المعاصرون من هذه الاحجار من حفظ ا ل إ خ و ا ن ومن هذه الجماعات التي خرجت من تحت اعداء حنسة ا ل إ خ و ا ن يقولون ان هذا الحاكم او ان هذا السلطان قد ا خ ذ هذه ا ل س ل ط ة بالقصد وبغير الاختيار فاخذا عمره هاجته فقالوا له بهذا يحل لنا أ ن نعمل على ا ل ط ا ح ه به من أ ج ل أ ن نولي الحاكم العدوي هكذا قال فنقول لهم أ ن ت م بهذا قد خالفتم الكتاب و ا ل س ن ة وخالفتم إ ج م ا ع اهل السنه الذين خلاهم ايها ا ل ه حيث قال من خالف على إ م ا م ه الى امه المسلمين ف ق د كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالثلاثه و اكد هذا القوي باي وجه كان اقروا له بجيب السمع والطاعه ب أ ي وجه كان سواء كان هذا بالرضا او بالبلغ حتى وان كان هذا ح ا ك م قد نال هذه السلطه بقوته وبسبته او بانه قد غلب على الناس بسيفه وباسلحته ا ولكن صار الاجتماع عليه وانتظرت مصالح الناس ن ه ا ذ ا هم؟ اقيمت قراءه ا ل م ك ا و ق ي م ب لا نقوم كل شراء اقيم بعض قراءه الاسلام ولكنه لا يقسم ب م ن ز ل الله في ضغطه وفيما ض غ ط الجلد من المساء <تصفيق> و ي ح م ر احيانا بصور من الظلم وتحدث أ ي ض ا تحت و ل ا ي ت ي بعض اغراضه ولكن رغم كل هذا ما اعتبر فلكم هذا مبيحا للخروج عليه كما ن يعني ذكر هذا الصراحه قال الضار والفاجر ماذا تريد اكثر من هذا التوضيح اما اذا نحن ا ق ل ط ا ئ ه قال في ا ل أ خ ذ الذي راه م ب و ط ل ي ل و أ م ي ر الجنين الضار والفاجر ها كان والطاعه امن و أ م ي ر المؤمنين افراد ان ي ل ت ا ح و وكذلك قال أ ي ض ا كان بالامر بالغلب. او بالغلبه و أ ن ه ا قد نال عندي ا ل ا م ر أ ة بالغلبه فهذا أ ي ض ا هذا الاصل مدون في كل كتب اعتقاد اهل السنه لا تجد كتابا من كتب ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ف ي ة الا و ف ت ر هذا ا ل ا ص ر ونقلوا الاجماع ع ل ي ه هذا ا ل ت ح ا و ي ر رحمه الله تعالى نقل في عقيدته كما خ ا ل وما ا ت ط ن ع و ا الطاعه الائمه ولا ما ط ل و ه ا عليهم ولا, ولا تجد عددا من طاعتهم في المعروف ما لم ي م ن و ا ب م ع ط ي ه وما طاعتهم من طاعه عطم لله عز وجل ق ر ي ض ة و لكن القياده هذا به بعدم الطاعه في ا ل م ع ط ي ه فقط و ايضا كما بينا في ا ل أ ح ا د ي ث التي ق ر أ ن ا ه ا في أ و ل ا ل ج ر س جاءت ا ل أ ح ا د ي ث أيضا تحارب الخروج ر الأحاديث فتقص م بالطاعة ن ت على ا ل ط ا ع ة وان كان الحاسما ظالما فلما يظل أ ح ا د ي ث تدل عليه علم أ ي ض ا ً ل و ج و د بدون الطاعه و ل ج م ا ع ه وتحريم القروش على الحق اخرجه ابو ن ا و ت في صحيحه من حديث عباده بن الصامت ان ل ن ي صلى الله عليه وسلم قال خير امرائكم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وخير و امرائكم من تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم و ي ل ع و ن ك م أ ف قال نناجبهم ا ب ك افلا نناجدهم بالشيء قال لا لا اقام فيكم ا ف ص ل ا ه فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل ف ر ا ح ت ه عن فهم القيوم على ا ل ح ك ا ن الذين يلعنون رعيتهم وقد ت ل ع ن و م رعيتهم وهذا يحدث من بعض جهل ا ل م س ل د ي ن في هذا الزمان انهم ي ل ع ي و ن فليفحكامهم ت وراء وهم ي ن شر الناس من يفعل هذا خصوصا من فعل له على ع ي م اما من فعل روح الجهل يغنيه عن, عن شد الطيب لعل الله ان اغبرهم والشاهد يعلم انهم ي ل ف ع ل و هذا وهؤلاء هم ايضا أ ح ي ا ن ا ت ب د د انهم قد ض ا ع و ا جرع, جرع يدهم وتنجد أ ن ه م ايضا قد ا ل ع ن و ن مدير رايس <تصفيق> الشاهد يعني سر ص ر ا ح ة أ ث ل ا ث ي ن و م ي ه م بالسيل <تصفيق> يعني تصريح فتركه الله ليس فيه اي لفظ يعني من يخدم لغه الارعاد يفهم هذا الكلام فكانت اجابته ايضا اوضحت من الشمس ورادعه النهار ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال ب ا ل ن ب ي افطريق لا ما اصاب بكم افطرها يعني أ ن ه م حتى وان كانوا ما ف ر ق و من ا ل خ ر ا ح ة ومن احكام ا ل ش ر ي ع ة لكن ما د ا م و قد أ ق ا م و ا ك م الصلاه و أ ن ت م تقيمون الصلاه فلا ي ح ل لكم أ ن تخرجوا على ا ل م س ا م هذا حد يعني بداله عمليه م ح م ح ش ر كما قال هذا العلماء ومنهم العلامه ابن عثيمين وزلت الشيخ ا ن ب ا ت رحمه الله عليهم وكذلك قال هذا لي الشيخ العلامه ع ث م ا ل م ن عبد الله ت بن عبد الله و إ ن أ م ر هؤلاء ح ك ا م ما الصلاة عندهم ها؟ ها؟ بطرق ولم يكن عندها القدره على القروش او على يعني خلعينه وهذا وقت الغايه في حال المسلمين فلا ي و ج د أ ب د ا عراقه بناء المسلمين بلا فائده فهذا على أ س و ا الحروف فلا ي و ج د أ ب د ا هذا لما يترتب عليه من الفتاز أ ع ظ م ومن المنكر أ ع ظ م و هذا حدث إ ن مثلا حاكم العراق هذا وان كان فيه ما فيه من الظلم و ا ل ج ذ ل والقصور إ ن حكم عليه بعض اهل العلم بالكفر ولم يكن هذا حكم عليه بالكفر ل أ ن ه كان يحكم ا ل ق و ي ل وغير لا انما حكم عليه بعض ب ه ا ز ا فيما في ت د ق ل أ ن ه كان يعتقد ع ق ي ه الحزن الجعف الذي كان ينكر الاخره آ ث وينكر الحساب ي م ا الظهر وقيل انه أ ظ ه ر هذا الكفر وقيل ا ن ف ق ه على قول بعض اهل العلم انه كان بعضيا ن باليهود على طريقه حزب البعض الذي اسفه من شو العقل اليهود الذي كان, كان يقول أ ح د ه م فيه ا ه ر ض ي ه بالبعض ربا لا س ا ن ي له انا أ ح ب الدعم وكان يقول بعضهم ايضا سلام على, على, على ما يوحد بيننا اي العرب و أ ه ل ا و س ا ل ا ل ع د ا ب ا ل ي م ن فكانت ك ا عقيده تحب الباحث العراقيين ه الشاهد يعني الله أ اعلم ان هذا الرجل قد بلغ ما بلغ يمكن ا س حدث ما حدث من ا ل ف ر و ج او منه يعني ذكور الروافض عليهم م ن عوارض الامريكيين ف ش ا لحظه اهل البلاد ا ل م ك ل ا ل ن بلاد حتى ت ك ت الدماغ و ا ن ا ه ت الاعراض فتتغير الحال ل أ س و ا ما كان في حال ف ض ا م عشرات المرض فلا يجوز هذا أ ب د ا ً ف ي م ن ت ر ق ب عليه من مسائل اعمى ا ل ش ا د يعني أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الخروج على حكام وانظلموا لمثل هذا ا ل ا م ن ا ل ك ش ا د ا ل أ ع ظ م اثبت الى محمد هذا الرحمن في ع د ة نصوص من مرويات اصحابه عنه أ ا خ ر ج خ ل ا ه السنه عن ابي بكر المرؤودي أ ن ه قال سمعت أ ح م د أ و سمعت ا ل ب عبد الله ويامر بكف ا ل د م ا و ويغمرو القروش وكان يقول في هذا قوما شديدا و أ ي ض ا اخرج اخي اللهم باسناد صحيح ان ابا حارب احمد بن محمد الطاغوت من أ ط ف ا ل الامام احمد انه قال من أ ب ي عبد الله للامام اخي و قال إ ن أ ب ي عبد الله نعم قد سئل عن أ م ر حدث ببغداد فقال له أ ب و خالد ما تقول يا ابا عبد الله بالخروج مع هؤلاء من الذين خرجوا ببغداد فقال الدماء الدماء لا أ ر ى ذلك ولا امر به قال الدماء الدماء لا ارى ذلك ولا انفهم و ل ى ما ن ح ن ف يجب ه ل ان تتعامل معها وتتعامل معها وتتعامل معها و ت ت ه ا م ل م ه ا وتتعامل م ع ه ل و ت ف ق ا ل ل ه معها وتتعامل ع ه ا أ ل س ن ا نحن اليوم في ف ت ن ة كما يقول بعضنا أ ل س ن ا يعني في غ ل ا ء وفي غلاء وفي زمن ا ل س ن ا نحن اليوم في ف ت ن ة فقال وان كان ما نحن فيه أ ه و ن فانما ي سته خاصه فاذا ل وقع ع الثالث وعمت ا ل س ن ة حتى يكون ان كان بعض السنه الان ولكن هذه ت ت ه خاصه فقد تقع لبعض السنه لا تقلد المجتمع كله يتوقع يتوقع فيه. فيه. هل ي ا ت و ق ع ا ل س ؤ و ل ي ه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي و ل ي ه مسؤوليه م و ل ي ه م س ؤ ل ي س ل ي ه م و م س و ل س ؤ و ل ي م س ؤ ل ي ل ي ه م ي ه م س ؤ و مسؤوليه م ي ه م س ؤ ل م س ي ه س و ل ي ه م س ؤ ل ي س ي ه م و ل ي ه م ي ه م س ه س ل ي ه م س ي ه ل ي ه م س ل ي ه م س ل ي ه ا س ل ي ل ي ه و ي ه م س و ل ه مسؤوليه م س و ل مسؤوليه ه م س ي ه م ي ه و م س س ل ا ا وقع ا ل ي ف يعني لانه مقصود ا ل ي ف بالواجب يعني <تصفيق> لا ل م ق ص و د يعني اذا حدث الخروج سواء كان بالسيف كان بالقنابل كان ب ا ل أ س ل ح ة كان بالطائرات ب أ ي و س ي ل ة يعني الخروج بالكلام بذلك فكما قال ايضا في وقع ا ل ي ف تعمد ا ل ف ت م ة ويجب او اذا كما قال ايضا بعد ذلك ان هذه الفتنه خاصه اذا راع عصيت ع ن د ا الفتنه وامتعه ا ل س ب ر الصبر على ما نحن فيه يسلم لك دينك خير لك هكذا كانت ن ق ي ح ه امام السنه أ ي ن ح ذ ب الاخوان الذين وفقهم أ ي ن دعاه الخروج ودعاه التهديج ش والكيافه ي الذين قد فتنوا شباب ا ل س ن ي ن وحاجزهم عن سبيل الخلق الصامت الدماء كما قال ا م م ح م د وعليكم <تصفيق> السنه و <بقى> ب ا ل السنه <تصفيق> <تصفيق> ل ا تختلوا ا لا خ بارك الله فيكم والجلد غرزه ولما استلفوا ولا تقتربوا بالدعوات ا ل ح م ا س ي ة ا ل ك ا ذ ب ة انها تضركم الى م ه ى ا ل ا ب ر ا و ص ل و ا ل ه على محمد وعلى آ ل ه واصحابه وسلم